ابقى على التامل والاختبار عرض الذات وعشق بس عشق مثل المحبين واحلى عاشق ما مرة بد عن مر السنين عاشت قصة غريبة بأجمل اشواق قصة عاشق مجنون بحسين صاغوا العمر كل حي شويه ان شقت قصتي بيها هنا نص فيين النص الاولاينه هوا يكبن يا بسمت فرحته ضو يا ضوى العين والثايل صرت احزاني ودموع لا تحروا يا شرف للدين يا اعظم رجل داس على كل الخوف ولا هم بغض كل السلطان أنا عايشك حسين اين وقلبي والهان شو عبر عالعشيق عند دواوين همت وتولعت بس حقها انا اذا فطر اسمك حبه بس وردي مو بس عبسنجن كل لك واين الكاو نبغي غير لا احتار من عبر ذائبه الاشعار انا احتار من عبر ذائبه الاشعار بدا احلها بو قيت تبقى قلب عاشق وبدمع حراق والله بو قيت عاشق وبدمع حراق وعبر بس ذنو وعند بيتي يا حيا رجل الكون يا المالك مثيل اتحيرت بي من اوصفك بالشعر اي راح اقول انت كلش بالوجوه وبعد يا مولاي وبعد يا مولاي منك اعتذار بصوت الرادود الحسيني المبدع حيدر العابدي كلمات الشعر الحسيني المبدع عمار الموالي الهندسه الصوتية والتوزيع عباس الملا تم التسجيل في مؤسسه واستوديوهات الكوثر الاسلاميه باداره عباس المله موبايل 07818088386